ارقص لما عانت جمعت معلتي علت عشرة رجب شحن 4830 شعت هجريه كمون شديت ابريل قلت شحن 10 شمونتان ميلادي زابطت سالين وسلازلنا كتاب الاصول الثلاثه 33 مسرات تبل كنتصل بزعبه الإيمان بالبعث بعد الموت موتنا متساء كم يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى ابتغلسه الشيخ بن عثيمين كم زيبل واما اقناع هؤلاء المنكرين فبما يلي عنزم متكام متساء يلن زبلو كنقنعهم تقولنا بزي ادله ودمى بزي مرتعه تزي كنت اقول له من قبل زي مرتعات زين كنت اقول له ما لنا ادله قبل كله الشيخ بن عثيمين طبعا دليل شرعي قالوا كله دليل شرعي قال لنا كمون دليل عقلي قال له فزين جرزسي كون مخانو كتامنه نحاد والعياذ بالله سلام ازيكم كافر كبدليل عقلون كتقنع تخيل خيال وحسيه بزراءي نقرات دماني واقعيه مقاني ابتي واقع كوناتات نتنا زلو مالتي اولا بل ان امر ان البعث تواتر به النقل عن الانبياء والمرسلين في الكتاب الالهيه بزعبه مو تكلمتس خمزلو ابتي كتاب الانبياء كتاب ناي رسل تملوخات كلاخو خلو اب كتابناتم اب كتابالو اب قران اب تورات اب انجيل صحف ابراهيم وصحف موسى ابزغلو تتقيسو مالتي لذلك ببزعو ببزعو وراء اخبار كبربزم اتصلو مالتي ابزن كتب زياتن ابزن مصحف تزياتن مالتي لذلك انبياد ما محلاليفو يم كله حزب مالتو موت كام متساء خمزلو والشرائع السماويه خمون كل تنشرائع رب شرع عند هاي سماي كبرب زوردا كل ونعزي يا امنالين حتى اليهود والنصارى زي امنو لكن والاعوذ بالله اتوم كفار اتوم علمانيين اتوم ربيا اللن زبلول اعوذ بالله ا متكمت السائل لزبره اذى اتوم كيدون باز وتلقته اممهم بالقبول كمون كل هزبتنا ان انبياء ان رسل تقبلهم زينغرز توم هزب مالتي فكيف تنكرونه وانتم تصدقون بما ينقل إليكم عن فيلسوف أو صاحب مبدا أو فكره سلاذا خلي غيركم تقو حدو بزوع بزوع صحوفكم زلو ابزن كتب ربز ما مالتيو بانصرو دماني حدا فيلسوف دفلاسف انتم تسكم ودم حنتي مهزو تيلكم ودماني حنتي حسبا لتيلكم تقبلو ازي ان منتا خمس تغبرو لنا بزخ حزوم ليلو والا يبلغ ما بلغه الخبر عن البعث لا في وسيله النقل ولا في شهاده الواقع طوالي امنو نزي فيلسوف زي الفلاسف زلو مالتي با مهزوندو حانتي حسب ام جواندو دابولو طوالي لكن مجرد كانزايبلو يقبلوه مالتي مخانيت واقع عند حتى ابتي والعاذ بالله حساب ما يسلخ بن كله دهسه سا جبر انه كله حنش نجر كمحز يا خبن كله خغاغي خن مع ذلك اموه مباشره اذا تقدمتي كمزيرنا كنقنع عمن خيل ثانيا ان امر البعث قد شهد العقل بامكانه خلا اي نجر دمايلو بحنقول حل كناون حنقولوني مسكرين بعث مالت موتنا متساء يقال كم زخونن ربيسي كالو مالتي وذلك من وجوز غابه استفال عليه انا قنريئه نخ ال مالتي اولا كل أحد لا ينكر أن يكون مخلوقا بعد العدم نفس وقف كخديكلني انت تخليغزي نقمي الناس نتشن ابو نحاده نقر زينبره كزينبره ختم صودو يبرتع ويس نيرو قتكو نيرو قال اجي زين ختم زينبره نيرو ختم زينبره ختمص ازي فوكس ازيد ماني بعقلون ردؤ يوبل الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى زغا هنقول كيف ترون نمذكره ابذ الدنيا زون زغاطن وانه حادث بعد ان لم يكن هناك ودسب اينبر كبزي نبر خبمصسي اسمه اصخ حمزن بره هوكم الله صلوا ازقل للمخانون ربي رب غمان كبزي نبر نخلق عيشا فالذي خلقه واحدثه بعد ان لم يكن قادر على على اعادته بالاوله يعني القدره ان يرب سبحانه وتعالى خنزار البحر كوين ودسب اينبر ادم خلق من التراب كلكم من ادم وادم من تراب سناذرب سبحانه وتعالى ودسب سخابز اينبر الرحمن ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده كما حد... كم حدث ازرؤكم الله راي وزي ملايين البلايين ذخور هزبي كم حدا سبي ازرؤكم كم حدا مخلوق ازرؤي لله رب سبحانه رب انتي سانو سبحانه اضرنا يا رب كم ادم عليه الصلاه والسلام خلق حساب اخر واحد مخلوق هالقيامه زله كل هزبي كم حدا مخلوق ازريا يدور بس الا كنفس واحده كم نفسي ازرقكم عزيزي نعيش انت مالتي سبحانه وتعالى كما قال الله تعالى وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه اب سوره الروم اياق سرع اسران شعاته وهو الذي يبدا الخلق له. ما جمرتا كزينبركم من دك خلقكم انا بركم بمجمرته انا خمتو لوقيراكم والخلق هو الايجاد من العدم طب زين بركه كتمتز ز خلق ز من صفات الله سبحانه وتعالى الخالق سبحانه وتعالى ثم يعيده اكرتنا بزنبروم ويملس يدعيد ما روحي منلسو يتسد ما قبره وهو اهون عليه اذن مان نتاي فوكيزي نورب سبحانه وتعالى سلازم انتهم تكابدو زلهم يذبلهم زلونهتهم كفار ب بعد الموت قدو مالتي متنا اين تسنينه نازلوا وقال تعالى كما بدأنا اول خلق نعيده وعدا علينا ان كنا فاعلين ابسره الانبياء ايه 204 كما بدأنا اول خلق نعيده كم تم جمر تابع لنا خلقنا نودس نعيده للمرسو انادماني حتى ازيب بنان من اصبعته قرصتات رب سبحانه وتعالى بمول وبمول كمول صله بلا قادرين على ان نسوي بنانه قرصه قرصه من اصبعته كله كمول امو عسكرين مسكونه عظم مسترفنا عظمنا وامس مريت مسبله تفكرنا اين خملس زغاله حساس كفار قريش والهذه بالله وضرب لنا مثلا فنسيه خلقه قال من يحي العظام وهي رميم سبحان الله اذا عظم زياسي خمز جرو رفتي تو قفلوا قد النبي الله صلى الله عليه كفار قريش سعادت كفار قريش والهذه بالله من يحيي العظام وهي رميم زياس احمد كوين زي انزال عصمتس خمي قرن كتسائلوا من رسول الله عشان. قل يحييها الذي انشاكم انشاكم يعني انشاكم من اول خلقتكم وجعل لكم السمع والابصار والابصار تسمع وترى غيركم هيوت البصر يعني هي واش قال لكم بده يحرز الماء نخم تزمه بركم وخملسكم و كل الناس كلها هذا عجب الذنب زبل واسمي اي طفيل ولا سب عندي كايو الله زين ولا بحر اتوه الله ذا عجب الذنب مش تاع اسمي سبحان الله ترا يقول لها سبحان الله غاتب كنزى اصابعتنا تخون كباع تزيدي يصاوا لما يمسوق عرب سبحانه وتعالى زئاء بو كل سبحان الله العظيم بأمر الله سبحانه تمام زبو كل زبو كل كما تزبو تحت حقوقنا زئاء سبحان الله حقوق تمل يتمل اجر يمل كبدو همزنا بورو رسى همزنا بورو عينها همزنا بورو ازناها همزنا بورو اسكى همزنا بورو تروح تعتش طوال ما ريت شدت تتس مباشره زي نبتاكم تقحذون لكم لنتم كفار رب سبحانه وتعالى يغصصوا مالو مالتي وعدا علينا زد ماني ناتنا قالوا ووعد حق قولوا زياد ما تقال زي تزاربنا يوم حق ان الله لا يخلف الميعاد قال زات رب ايتلم كانت تسعكم من ايروم زياد ما خضر رب سبحانه وتعالى انا كنا فاعلين احنا ادماني ابتكبر كنو علينا اي تنسين لكم مش كانت اساكمه اتقبر ما لربي سبحانه وتعالى زياره سوره الانبياء ايات 144 ثانيا كم اقول كنرد أم نخيل نزم كفار بزحنه بتا شغنا تقيسو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كل أحد لا ينكر عظمة خلق السماوات والارض لكبرهما يعني سماين مريتنسلي بعنا نرينا لنا عبيت مخلوقات مخانندما زخون سبز خدي للني وبديع صن صنعتهم تي السرار حنات اندماني سماين مريتنس كثير يقول سماي بزاي عندي كثير ان كلاتك قرم مريت دما جول بحري عشان ا غوبو زخر درايه فالذي خلقه قادر على خلق الناس واعادتهم بالاولا لسمائين مرتين خلق زيش قرر سبحانه وتعالى بني ادم ضعيف زغن قال تعالى رب سبحانه وتعالى انت لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس سمائين مرتين ندود ايبرتن اكبر ربي زبرتعونا غيرل زخبدونا غيرل مو زقولكن عابيت مخلوقات ري وانا لهم خليقه نسحاتكم قد كم سماي مرت مع اسكنكم راي مؤتقرسنا اتي قومتنا مهما كان كم سماي مرتن غفحيبلنا ولا غجفتهبلنا زيها بصوره غافر اياق وصري حمسا شعته وقال تعالى اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلا انه على كل شيء قدير ابصره الاحقاف ايه وصل صر سلسلس رب سبحانه وتعالى انتي بلاله مالتي اولم يروا اي ريوند الله الذي خلق السماوات والارض سماين مريتن خلق شععه مَرَضَ خَلَقَ ولم يعي بخلقهن اي لم يعجز يعني ايده خامن ويد ماني كبدني اي, أي بل رب سبحانه وتعالى السمائين مرتم خلقهن وسبحان الله عن خلق السماوات والارض ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايات سته ايام اذا كان يكون في يكون مسبلن طوالي قالت اتينا ايش طالعين الى رب سبحانه وتعالى حرينا يعني فرحن رب سبحانه وتعالى السته ايام دم ما يعلمنا التانن معنا تانن يعلمنا رب سبحانه وتعالى بم ابكوا احسن أقل من طرفه عين خلق قانوني خير لكن احنا نخينه وخ بني معك كمان شلت اجتماع عائلتي ابشد اجتماع عائلتي هذه قيام وبزحته في سمد ليعلم الناس التاني بني ادم مستعجل سر بيقول خلق الانسان عجول والا رب سبحانه وتعالى عاد شلت سمعاتي كونا ابق احسن كابقى احسن كمان ذقربتك من سماي مريتهم عادي ولم يعي بخلقه بقادر على ان يحيي الموت اذ يكوني زي شقوره السماء المريتم جفن كله تريوم زلهم زي مز موتا ختسى كما يغير اذا شقوره ما لا انه على كل شيء قدير رب كل زكاله نزخونه نجر زكاله ربي أوليس أوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على أن يقلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون زياء سوره ياسين الرحبه اي قصري ثمان حدن حساب ثمان قلته اوليس الذي خلق السماوات والارضين مريتنز خلق بقادر على أن يخلق مثلهم يعني كما نخلق سنه انتهى شقروا والمثل هنا المقصود في التفسير اي اعاده رب سبحانه وتعالى خمت الشيخ السعدي لوازل التفسير مالتو نعيدهم مثلهم يعني مثل ما كنتم نعيدكم ايضا كلمه كلكم لكعتي اكلاتكم يخون ترجعون كل شيءنا خمزله حتى يوم القيامة تعرف الناس باعيانهم يعني اي تقايلخه مغنيتو خمزله قرسي ازي دتس مالك ابو غطفل تو ادي غطفله حو غطفله حفت غطفله حتى النقاء امه حو بخه كل ما زمت كجراب كله سبت فولتو ارتقي مقبول فولتو اخ بغرزه استاذي تقرصي هاي تغير والا كمي جرس الذي يهدم الله يوم يفر المر من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه تبزيهم كما يغير يحدهم لاحظوا سلاذ فالتهم تقرص حمزلون حمزلو قرص دمخه تسعكم من الله سبحانه وتعالى بلا وهو الخلاق العليم رب سبحانه وتعالى خلاق اي كثير الخلق بزحاز خلق العليم يعني باعمالكم بافعالكم انت غتمتقوموا يفولطوا يرب سبحانه وتعالى حتى نحن اخي قبرنا يخلنا منتخب مجبر فلطنا رب سبحانه وتعالى وبقومه ما ربي سعي فوزله قتي بوزله ابن لوح المحفوظ باتسرح انا اقدمه سلاز فلوت يسفوزل لذلك حدث النبسو داء كجسس له اثار النبسو جبرائيل له رب ربي كعاتب ايكون والعاذ بالله لذلك ولا يظلم, ولا ولا يظلم ربك احد ربي اي ظلم ابدا كل سسرحنا انما هي اعمالكم احصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه لذلك نحن دعانا بحياه مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربي سنعات ابزا دين الإسلام التوحيد والسنه السلفية سنعات ربك بنا دعانا بز انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون تتجازنا يا رب سبحانه وتعالى انت اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون حاجه نقر خوند حردليو كون طرحز فيكون انت ايشكره سبحانه مباشره كغلق دل وحاجه نقر كغاظم دل كون طرحز فيكون قدره الهيه يا ساعات تاكل زلازلها متعرشات سلسيتي ثالثا كل ذي بصر يشاهد كل ذي بصر الأرض مجذبة ميتة النباتات يعني كله بعينه زرقاء يري انا مريت ما لتي درقه درقه ما يلقى يعني درقه اذا مريت وا اتقلط دما زي بالله اتقلط زي بالله فاذا نزل المطر ابتدى ما يغيل ورب سبحانه وتعالى ما مسوك عله فاذا نزل المطر عليها اخصبت تتركس مريت لململم ويحيى نباتها بعد الموت كم قول مويتانيره شوف زياده موت نايمريت مالتي دركت ماي ندحرزي واقعو بمريت مويتا مالتي نقيسك ربي اذا ما يزي رببو قيروا يتركساله سبحان الله ذا زي مريت زياده كم موتا تتس إذا مريت زياب ما يجي ريت تسالخو نعقم دم ما مسوطكم صبحنكم يا خابكم رهم بعين نقانري لناس نغير الشباب كلها ننريهم زي مريت ذريقه زنه برت كو حقنا زنه برت ما يمسوقه سبحان الله قطع لي تقير باقصلت الشفاه اذا قاين بعدتي مريت تتسال مو ثاني رت والقادر على احياء الأرض بعد موتها قادر على احياء الموتى وبعثه مزمرت ازياده تساقوا بماء غير نعقم بما ني كتساقكم وتبعث نهن دم ما اشبه ما يكون بالارض ونات ما يكوكم كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اذا عجب الذنب زاعت زي مزيا فرب سبحانه وتعالى يله ما يكوكم فتبقوا لزععش مزيع وزماي زي ابي بالله سبحانه وتعالى اذا نيشتععصني خند صبعتنا تخون ابتحتي حقو نازله ترى اخ اخ تبقوا كله, كله حقوق دم لئت مس كبدن دم لئت يد وصه اجر وصه راسه وصه عيني اذني اف كله مسمله تروح تملس قح طبخوا عزمي وغي غرسنا سنين يعني حبيت اغيره بس اذا عزم زي الله خو زيذا عجب الذنب زب رسول الله صلى عليه ما قدرنا يا ربي قال الله تعالى رب سبحانه وتعالى انت و من اياتي ترى الارض خاشعه فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت ان الذي احياها لمحيي الموت انه على كل شيء قدير سوره فصلت الايه 39 وسبحان وتعالى بزهوره فصلت ايات قريه 30 شعه طيب لنا ومن اياتي كبت ملكتنا يا ربي ربي بزهوره ملكات قال له ايات الكونية وايات الكونيه وزد ماني رب خمزله ان ملكتنا مالج ومن اياتي انك ترى الارض خاشعه خاشعه بمعنى ميت لا نبات فيها خاشعه مالت نقيسه كروله في المخانه وتصلت زي بال ما ريت الريح فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت ماي مسود مسوقعنا له ماي مسوردنا له مسوقعنا له اذا انزلنا عليها الماء اهتزت مريت تنقاسه رز اذا منكسه زي انت ما لتيو الزروع والثمار اهتزت بظهور النباتات عليها وتحركه زين وصلت زيات انشع زوزو كملا جمره اهتزت اي تحركت بكلور سبحانه وتعالى تمام مرت ثياب متي حركاناتها الريال فوصلتي ووربتل اي زادت في انتفاخها بالماء فراها خادماني مرت تنفع بمائي مازال اذا سبحان الله تنشحت رحبنا ازي ملكت ناتئ يبلالو كم اون كم زان مرده تسعكو واخذ تسعكم اي قيامه ترسوا الذي احياها لمحي الموتى نزامريتكم خمس جرات سياس سفاح مرت بوصلتي قتل غيره كروي لازنبرت ما قتل يا تغيرا زمنيا معهم ماهم رتساكم اسم زلل على كل شيء قدير رب سبحانه وتعالى كل زكاله ربي زياب سوره فصلات ايات قصري 30 جعه ان رغبه مالتي لذلك نزمه عالتي زين زي بن سعد بلنا قيامه معلتي موتنا نتساله معلتي موني رب سبحانه وتعالى يجازي كل إنسان بعمله كل ببس حمالته فخير يسرحنا زعابه خير ما توحيد توحيد ربنا حزب ربنا ربي ابذل توحيد ثباته لنا ابذل سنه ابذل سلف يازن فوق الموت معلتي ربي خاتمانا تبكوا واسال الله نجعلنا من اهل الفردوس الاعلى انه سميع الدعاء اكتفي بهذا القدر هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته